شَرَاعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ بِهِ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا عَصَىٰ نُوحٍ بِنَا رَحِيمًا وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَن يُقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ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 وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدعوا استقم كما أمرت ولا تتبع وَاَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كتاب وَآمَنْتُ لِأَحْكُمَ بَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ اللَّهُ يجمع بيننا وإليه والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة, حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم وضبوا ولهم عذاب شديد وما يدريك لعل قريب بِهَا, الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا منها ويعلمون أَنَّهَا بہ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ ہک فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ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 119. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا 110. الله غفور شكور 111. أم يقولون افترى الله كذبا 112. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله حق الحق, الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد